وَأَنَا خَطَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا بَعْضُ دِينِي وَأَقْمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي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 كأ عليها بها على غني ولي ما أرى أخرى. قال ألقها يا موسى فألقها فإذا هي حمّية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى.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 أمر العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا ولقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى